وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صلوان وغيرتان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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 111. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الهاد 112. الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تريض الأرحام وما تزداد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 لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنط أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء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 ذَقُوا مِمَّا وَعَذَّقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الذَّارِ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الداو والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمر الله به أن صلوا ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَدَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن أَنَا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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خالت من قبلها أمّا لتتل عليهم الذي أوحينا إليك لتتل عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 إليه أدعوا وإليه ما آب وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا ولئن تبعته وهو بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْفَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْلِقٍ بَلْ حُكْمُهُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَادِ وَقَدْ مَتَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفاع لمن عقب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب